جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادك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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إِذْ قَالَ رَبِّ اسْتَغْفِرْنِي وَاسْتَعِينِنِي مِنْ عِبَادِكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ